بسم, بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدى ولا خلاف بين المؤرسين في تداوذ العلماء الأوروبيين لبحوث العرب في الموسيقى النظرية فإنهم على قلة ما ترجموه من تلك البحوث قد كان منهم مئات يطلبون العلوم بمدارس فرطبة وغيرها ومنها الموسيقى النظرية وقد كانت الخبرة باللغة العربية شرطا من شروط الرجل المثقف بين الأجسام المسيحيين فكان طلابهم في جامعة أكسفورد الإنجليزية يسخرون من العالم المشهور روجر باكون كلما أخطأ في الترجمة اللاتينية العربية لأنهم كانوا يطلعون فيها على النص الصحيح وقد خيل الى بعض النقاد الاوروبيين في الزمن الحديث ان اصوات العرب لم تكن تحتمل التفخيم والارتفاع خياسا على ما يسمعونه في الاسواق من الصيحات البدوية التي تغلب عليها الحدة او النحافة وهو تخيل كان خليقا بهم ان يعلموا مكانه من الخطأ اذا احضروا في اذهانهم الحداء الصحراء. وهو غناء العرب القديم وفيه ما فيه من مجال للأصوات التي تملأ الفضاء وتركفع جميع الطبقات وليس بين الموسيقى العربية والموسيقى العوروبية فرق اصيل في السلم المعتمد عند العرب والأوروبيين إلا أن الموسيقى العربي المتشبث بالمالوفات يعتز بما يسميه ربع المقام ويحتبه فرقا جوهريا بين أنغام الشرقيين وأنغام الأوروبيين ولكن ملاحظة هذا الربع ليست شرطا للسمع في الآذان العربية وإنكاره ليس شرطا للسمع في الآذان الأوروبية وقد صنع الموسيقي الحديث هانس فارس بيانا لوحظ فيه ربع المقام وألف إيذان ويشينجراج في الربع والموسيقى الهرمونية كتابا ووضع الواز هافا ابرى وتوقيعات اخرى على قاعدة الربع الملحوظ في الاغاني العربية وصنع جوليان كاريلو لو على هذه القاعدة ولحن بها جون ايبليتي موضوعا يدور على حديث لسفرات وامشأ نيكولا رامتي في كورتا جماعة لدراسة ربع المقام منذ نيسين سنة في ليننجراد راجع موثوعة مات ميلان للموسيقى والموسيقيين وهؤلاء عدى الموسيقيين الذين أدخلوا الأنغام العربية في تقصيماتهم المصرحية وغير المصرحية أمثال روبينشتاين وفليسان دارفد وسان سانس وأقربوا بين الترنين والهرمونية. بعض التقرير. فإذا شاعت هذه القاعدة في أوروبا ودخلت في تركيب الآلات وتوزيع الأدوار، فهي أثر جديد للفن العربي يضاف إلى الأثر القديم. الفلسفة والدين. من الأراء التي شاعت بين الأوروبيين في القرن الثامن عشر أن الأمم الشرقية تطلب العلم للمنساع ولا تطلبه للمعرفة والمتعة العقلية. كما كان يطبه الاغريق في الزمن القديم وأية ذلك عند أصحاب هذا الرأي أن المصريين والبادليين والفرس والهنود كانت لهم علوم يتدارسونها ولكنها كانت كلها من قبيل الصناعات التي تنفعهم في البناء والزراعة وعلاج الإنسان والحيوان وأن الاغريق وحدهم هم الذين عرفوا العلم والفلسفة جلسا بالبحث والنظر المجرد لغير منفعة مقصودة من منافع المعاشر وهذا الرأي يروج بين الأوروبيين بغير تمحيص ولا مناقشة لأنه يعجبهم ويرضي غرورهم ومصلحتهم في وقت واحد يرضي غرورهم لأنه يميزهم على الأمم الشرقية بأشرف المزايا الإنسانية ويرضي مصلحتهم لأنه يسوغ لهم استعمار الشر واستغلاله في عصر الاستعمار والاستغلال ولكن الطريقة الفكره أنها هي نفسها ليست من الأفكار الفلسفية أو العلميه التي تخلو من المنفعة والتسليم بغير سبب معقول فإن العقل المطبوع على الفلسفية والبحث المجرد لا يقبل أن يترتب العقل الإغريقي طبعا وأصلا على غير التركيز الذي استقر في السلالات البشرية الاخرى ولا يستريح الى هذا الحكم المعتكس بغير علة يرد اليها هذا الاختلاف العجيب في اصل التركيز والواقع انه الاختلاف هناك في اصل الطبيعة بين العقل البشري في الاغريق والعقل البشري في السلالات الشرقية التي ذكرها وانما يقع الاختلاف لاسباب موضعية تجوز على الاغريق كما تجوز على المصريين والبابليين والعرب والفرس والهنود. وانما امتاز الاغريق بالبحوث الفلسفية في زمن من الازمان لسبب واضح هو ان هذه البحوث كانت مباحة عندهم حيث كانت تمتنع على غيرهم من ابناء الدول الشرقية العريقة وهي لم تكن مباحة لهم لمزية عطلية في طبيعة التركيب كما وهم القائلون بذلك الرأي المتعجل للعسوف ولكنها أبيحت لهم لأن بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشأ فيها ملك قوي وكهانة قوية ولو قامت عندهم التولة القوية والكهانة القوية كما قامت في مصر وبابل لكان شأنهم في أسرار الدين والمسائل الإلهية كشأن البابليين والمصريين البلاد التي تجري فيها الأنهار الكبيرة تنشأ فيها الممالك الراسخه وتنشأ مع الممالك كهانات قوية السلطان تستأثر بالبحث في أصول الأشياء وفي حقائق التكوين وتتولى شؤون العلم والتعليم كانها حق لها مقصور عليها ولا يجوز الاسبيات عليه وإلا كان المفتأس كالمعتدي على نظام الدولة ومحراب العبادة ومتى طال الأمد بهذه الكهانات جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر تمتنت سلطانها وتشعبت دعاواها وتلبست معلوماتها بلباس الأسرار والصلاص وابتعدت شيئا فشيئا من نطاق البحث الحر إلى نطاق المحفوظات والمأسورة ولو نشأ لليونان دولة كهذه الدولة وكهانات كهذه الكهانات لما اجترأوا على التعرض لمسائل الخلق والخالق وطبائع الكون ومكونه بين ثواب الناس وجمهرة النظارة ويسمعهم من شاء منهم بلا رقيب ولا حسيب إذ حدث للأوروبيين ما حدث في الشرق حين قامت في بلادهم الكهانات القوية وبسطت سلطانها على التعليم ومعارض البحث في حقائق الدين واسرار طبيعة وقوانين الوجود فبطلت الفلسفة والدراسات العلمية في القرون الوسطى وحيل بين الناس وبينها الا باذن من رجال الدين في حدود النصوص المقررة كما كانوا يفهمونها ويبيحون فهمها واستطاعت الكهانة الاوروبيه ان تفعل ذلك وهي حديثة العهد لم تبلغ من العراقة مبلغ الكهانة المصرية او البابلية اذ كانت تعد اعوامها بالعشرات او المئات القليلة وقد غبرت على الكهانات القديمة الوف من الاعوام بعد الوف على ان الاغريق لم يتحركوا للبحث في الاسرار الالهيه والعلوم الطبيعية الا بهداية من امم الكهانات التي سبقتهم الى سدي وعبادة الخالق العظيم يوم كانوا يجهلون قدرة الخلق ولا يعرفون انها صفة لإله العالم بأسرة كما عرفها الموحدون أو المعددون في ظل الإله الواحد العظيم كان في أرض الأغريق وفي جزيرة كريش أناس من سلالة أغريقية تشملهم على اختلاف القبائل واللهجات وكانت لهم حضارة يظهر من بقايا الحفر في مواضعها أنها ظهرت قبل ميلاد المسيح لسبعة عشر قرنا على أقل تقديرا فلم تكن لهم فلسفة ولا نبغ بينهم حكماء متفلسفون في طوال تلك القرون وإنما نبغ ثلاثفتهم على الشواطئ الآسيوية أو الجزر القريبة منها بعد احتكاكهم بالأمم الشرقية ذوات الحضارة العريقة ولو لم يكن لعقائد الشرقيين وعلومهم فضل في تنبيه أذهان الأغريق إلى أصل الوجود وتقديرات الفكر الإنساني الأول لإلل الأشياء لما كان هناك معنى لظهور الفلسفة الأولين على مقربة من تلك الحضارات وليس بصحيح أن الأغريق قصدوا الفلسفة النظرية اتداء منذ أخذوا في البحث عن حقائق الأشياء فإن في غورث كان يمزج الدين بالحكمة ويشرف على تنظيم الجماعات السرية التي تطمح إلى ولاية الحكومة وكان عكس موذان يبشر بدين التوحيد وينحى على تعديد الأرباب وقد كان في ساغورت يؤمن كما يؤمن الهنود بتقمص الأرواح وسنائية الخير والشر والنور والظلام ودورات الحياة والأزمان ويرى أنه لا نجاة للمرء من دولاب الطبيعة الذي تقيده به تلك الدورات إلا بالرياضة والتخشف وخلوف النفس للمعرفة والحكمة وكان نباتيا يحرم أكل اللحوم على طريقة البراهما. وقد حذى حذوه في معظم آرائه إنبي ودخل جزء من فلسفة روحية في مذهب أسلاطون وليس أدل على الصبغة الشرقية في الفلسفة الإغريقية الأولى من غلبة علم الفلك والرياضيات على رواد هذه الفلسفة الآسعيين ومن غلبة الصيغة الدينية على فيتا غورث والمريدين لهذين الحكيمين ومن عدد السبعة الذي أطلق على الحكماء السبعة السابقين ومنهم تاليس وثولون فإن المعارف الفلكية تقدمت في بابل ومصر قبل أن يتناولها الإغريق بألوف السنين والجماعات الدينية السرية انتقلت من بلاد الكهانات القديمة الى آسيا الصغرى وما يليها وليس هذا كله بما يفهم منه ان السريقة الاغريقية هي التي اذكرت البحوث الفلسفية او كانت هذه السريقة ملازمة لها في جميع العصور على ان المصادر الشرقية ومنها الثوراة واقوال المصريين والبابليين ظاهرة من اقدم المذاهب الاغريقية وهو مذهب صاليس الذي لا يخلو مذهب فلسفي بعده من بعض آرائه فهو كما قال الشهر الثاني يرى أن للعالم مجدعا لا تدرك صفته العقول من جهة جوهريته وإنما يدرك من جهة آثاره وهو الذي لا يعرف اسمه فضلا عن هويته إلا من نحو أفاعله وإبداعه وتكوينه لاتياء فلسنا ندرك له اسما من نحو ذاته بل من نحو ذاتنا إلى أن يقول ونقل عنه أن المبتدع الأول هو الماء والماء قابل لكل صورة ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والأرض وما بينها وهو علة كل مبدع وكل مركب في العنصر الجسماني فذكر أن من جمود الماء تكونت الأرض ومن انحلاله تكون الهواء ومن صفوة الماء تكونت النار ومن الدخان والأبخرة تكونت السماء ومن الاشتعال الحاصل من الأثير تكونت الكواكب قال الشهر الثاني وفي التوراة في السفر الأول مبدأ الخلق هو جوهر خلق الله تعالى ثم نظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماءا ثم صار من الماء بخار مثل الدخان فخلق منه السماوات وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال وكان ثالث الملقي إنما تلقى مذهبه من هذه المشتات النبوية أما حب العلم للعلم فشان الإغريخ فيه كشأن جميع الأمم والسلالات، وحسبك أنهم سموا علم الهندسة علم قياس الأرض بعد تقدمه وظهور تضيقات له غير مساحة الأرض وتقسيم المزارع والمروج ولعل هذا مما يشير إلى الأصل الذي اقتبسوا منه معرفهم الهندسية لأن المصريين كانوا يحتاجون إلى إعادة مسح الأرض بعد الفيضان ولم تكن باليونان حاجة الى المساحة والتخصين في كل عام وانما جاء الفارق الظاهر في اسلوب الاشتغال بالعلوم من ضعف الكهانات في الاوطان الاغريقية ومن قوتها في الاوطان الشرقية فلما استدعى الاغريق بحوثهم مضوا فيها طلقاء من قيود الدولة والدين وتيسر لهم ما تعذر على غيرهم لهذا الفارق العرضي لا لفارق في تركيب العقول وعناصر التفكير وليس أصعب من إثبات السلالة الإغريقية الخالصة لجميع الفلسفة الموزعين بين آسيا الصغرى وأرض يونان وجزر الأرخبيل وتقلية والإسكندرية وتراقية وهي تجتمل على شتى الأجنات من غير الإغريق ومن الواضح أن فيض البحوث الفلسفية عند الإغريق لم يكن ذلك الفيض الدافق العرم الذي يحطم القيود ويقتحم السدود لأن سدا من أضعف السدود التي اتليت بها الأمم الشرقية في تاريخها الطويل قد غيض ما فاض من قرائح اليونان في بضعة أجيال معدودات فانقضى عصر الفلسفة اليونانية أمام صدمة مقدونية وأخرى رومانية وعاش الإغريق بعد ذلك في بلادهم دون أن يظهر منهم فيلتوف واحد إلى هذه الأيام فلا جرم تفعل الحواجز والقيود التي استلزمتها طبيعة تكوين الدولة في الأمم الشرقية مثل ما سعلته في اليونان خلال عصور الجمود والإقفار ولا حاجة بنا إلى تفسير آخر غير هذا التفسير نغوص فيه على عصور التركيب التي لا تقبل التعليل بعلة من علل الفلسفة أو إلى الدراسه العلمية فإنما هي عوارض من أثر البيئة والتاريخ أصابت الساميين بأسبابها المعروفة كما أصابت الفرس والهنود أيضا وهم من غير ساميين ثم أصابت الأغريق والأوروبيين أيضا ظهورا طوالا تحت سلطان الدول والفهانات فكانوا أضيق بالبحث العلمي صدرا من شعوب الشرق جمعا وحسبنا من ذاك. محاكم التفتيش وعقوبات الأحراق والحرمان ولم تكن للعرب في الجاهلية دولة قوية كالدول التي قامت بين النهرين أو على ضفاف النيل ولكنهم عاشوا عيشة البدو الرحل في صلب الكلع والماء أو عيشة البدو الرحل في تجارة القوافل بين الصيف والشتاء. وأحوجتهم مطالب المعاش إلى الغزو والدفاع بغير هوادة ولا قطعة. وما من همة سامية أو غير سامية تقضي أيامها في أمثال هذه الشواغل ثم يتسع لها المقام لدرس الفلسفة وتحصيل المعارف النظرية التي يعين عليها الأمان والاستقرار ومن ضروب التجني التي لا تحمد من العلماء أن يقال إن العقل العربي لن يستطيع التفلسف بحال من الأحوال لأن الفارابي وابن سينا مثلا كان من سلالة فارسية على أشهر الأقوال ولم يكون من سلالة عربية أو ثامية كأنما كانت للفرس قبل ذلك فلسفة فارسية أو كان لهم عذر تعذر العرب في هجر البحوث الفلسفية طوال العهود التي مرت بهم في الحضارة والعمرات وإنما الرأي السليم الذي يقبله المنطق والعلم على السواء أن موانع الفلسفة واحدة حيث كانت الأمة من مواقع الأرض وكيفما كانت السلالة من عناصر الأجناس والأقوام فالأغريق في موضع العرب لا يتفلسفون والعرب في موضع الأغريق لا يحهمون عن الفلسفة ودراسة العلوم على أن يعقوب الفندي عربي ناصيل. لم يعرف له نسب دفيل وثلاثفة الأندلس كانوا من العرب ولم يكونوا من الفرس أو الأوروبيين أو كانت أوروبتهم كالإغريقية التي ينتمي إليها سكان تراقية وجزر الأرخبيل وكريب وصقليه وآسيا الثورة وجالياتهم بصور وصيضة ووادي ولعل هؤلاء الفلاسفة الأندلسيين هم حق الفلاسفة المسلمين بالتنويذ بهم في معرض الكلام على توجه الأوروبيين إلى البحوث الفلسفية والدراسات المنطقية فإن فلاسفة الشرق كالفارابي وابن سينا وغيرهما لم يذاعوا بين طلاب الأوروبيين عامة إلا من هذا الطريق وكان الفضل المباشر في تعريك الأوروبيين بهم لأمثال ابن باجة وابن طفيل وابن رجد وابن زهرة وغيرهم ممن زاولوا الفلسفة والطب او زاولوا الطب على انفراد. اما قبل ذلك فقد كان العلم بهم مقصورا على الخاصة والمتفرعين للصبحار في العلوم والاوروبيون قد بدأوا بالاطلاع على فلسفة ابن سينا قبل ان يسمعوا باسماء الفلاسفة الاندلسيين لأن رايموند أسقف طليسلة أمر بترجمة بعض مؤلفاته إلى اللاتينية قبل منتصف القرن الثاني عشر للميلاد ولم يكن هذا أول عهد المتفقهين من أبناء أوروبا الغربية بالاطلاع على الثقافة العربية في حلقات الدرس بالجامعات الأندلسية فمن تلاميذ هذه الثقافة قبل نهاية القرن العاشر رجل اشتهر بها وعده أبناء عصره من الصحرة وأصحاب الخوارق لفرط ما أدهشهم من سعة علمه ووفرة محصوله وهو الكاهن جيربار الذي عرس باسم سيلفستر الثاني حين ارتقى إلى عرش البابوية سنة تسعينائة وتتعة وتسعين وجاء الفلاسيفة الأندلسيون ففتحوا الباب على مصر وكان فقهاء المسيحية يبغضون أكبرهم وأشهرهم أبا الوليد ابن رشد لاتهامهم إياه بالنزعة المادية وإنكار خلود النفوس الفردية لكنهم كانوا يستريحون إلى ابن باجة وابن طفيل لانهما يؤمنان بالاشراق والمعرفة التي تستلهم بالتأمل والرياضة وقد ظهرت توجيهات هذين الفيل المعتدلين في اراء القديس توما الإكويني والبرت الكبير ولم تخف مع ذلك توجيهات ابن سينا نفسه فيما كتبه البرت الكبير عن المعرفة على القصوص بل بقيت لابن رشد ايضا توجيهاته القويه في مدارس الفلسفة الاوروبيه قرونا عده بعد تحريم كتبه واشهار هذا الحرمان في العالم المسيحي كله ولم يزل عزيز المكان على المفكرين والمتفلسفين إلى عهد النهضة الفلسفية الحديثة بعد موته بعدة قرون ومن طريق ما يروى في ذلك أن الفيلسوف الألماني تاردريك أوبرزيج تصدى لتبرئته من تهمة الكفرة التي رماه بها بعض المتشددين من فقهاء المسلمين فقال أن القرآن نزل على سبعة أحرف وقيل على سبعين وقيل على سبعمائة فاذا وقف العامة عند حرفه الظاهر فلن تخلو الاحرف التي يسهمها الخاصة من موافقة بينها وبين معاني الحكمة الخصية واسرار الفلسفة العويضة ويظن والظن من الاوروبيين قبل الشرقيين ان الفيلسوف الصوفي محيدين ابن عربي كان له اثر كبير في عقول النسات والمتصوفة من فقهاء المسيحية الذين ظهروا بعده فإنه نشأ في مدينة مارسي قبل ختام القرن الثاني عشر للميلاد وانتقل من دراسة علوم السلام ومذاهب الفلسفة إلى الرياضة الصوفية والإيمان بوحدة الوجود وقد حببه إلى المسيحيين أنه وحد بين الأديان كما وحد بين حقائق الوجود فقال عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه وهو القائل لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى ديني ذاني فأصبح قلبي قابلا كل صورة فمرعى لعزلان وديرا لرهبان وبيتا لاوثان وكعبة طائف وألواح ثورات ومصحف قرآني أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني ويرى الأستاذ آسين فلاسيوس الإسباني أن نزعاد في الصوفية وأوصافه لعالم الغيب مستمدة من محي الدين بغير تصرف كثير ومن المعلوم أن أول الفلاسفة الصوفيين من الغربيين هو جوهان أكهارت الألماني قد نشأ في القرن التالي لعصر ابن العربي ودرس في جامعة باريس وهي الجامعة التي كانت تعتمد على الثقافه الأندلسية في الحكمة والعلوم وأكهارت يقول كما يقول ابن العربي إن الله هو الوجود الحق ولا موجود وأن الحقيقة الإلهية تتجلى في جميع الأشياء ولسيما في روح الإنسان التي مصيرها إلى الاتصال بالله من طريق الرياضة والمعرفة والتسبيح وأن صلة الروح بالله ألزم من صلة المادة للصورة والأجزاء بالكل والأعضاء بالأجزام ومن هذه الفلسفة قبسات واضحة في مذاهب إينوزا الذي نشأ في هولندا واصله من يهود البرتغال الذين اكرهوا على التدين بالمسيحية فقد كان كلامه عن الذات والصفات وتجل الخالق في مخلوقاته وتلقي الخلق لنور المعرفة الصحيحة بالبصيرة والالهام نسخة من فلسفة المتصوصة المسلمين مع قليل من التحوير. وإذا جاز أن يكون إيكهارت وسينوزا قد استقيا بعض هذه المعتقدات والاراء من الافلاطونيه الاسكندريه مباشرة، فليس مما يجوز فيه الشك أن الفيلسوف المتصوف الإسباني رايموند لول قد اقتبس من ابن عربي خاصة في كتابه أسماء الله الحسنى، لأنه كان يحسن العربية وعاش بعد ابن عربي بقرن واحد. وجعل أسماء الله مئة وهي لم تعرف بهذا العدد في الديانة المسيحية قبل ذلك وقد تراخ الزمن بين فلاسفة الدول الإسلامية والفلاسفة العصريين وقل من فلاسفة هذا العصر من اطلع على كتب الفلاسفة في الأندلس وفلاسفة الشرق الإسلامي كما يطلع على الفلسفة اليونانية القديمة في كتبها الأصيلة ولكن العراء الفلسفية التي قال بها أمثال الفارابي والكندي وابن تينا والغزالي وابن رشد وابن طفيل لا تعد غريبة كل الغرابة عن مذاهب العصر الحديث لأنها لم تخل من اراء تكلم فيها أصاطين الفلسفة الإسلامية وعرض لها إما بالإجهاب أو بالإيجاب فالقائلون قديما بالعقل الهولاني والعقل الفعال يذهبون الى قول قريب جدا من قول كان عن ظاهرة الاشياء وحقيقة الاشياء في ذواتها وهي الحقائق التي يستحيل النفاذ اليها بالعقل والتفكير وانما يدلنا عليها العقل العملي الذي هو مناط الاخلاق والفرائد والتفكير وإنما بحقيقتنا في ذاتها ندرك تلك المجهولات من طريق الإلهام الأدبي وهو شيء قريب من الهام المتصوفين ودفد هيوم يقول إن حصول الأشياء في ترتيب معين مرة أو ألف مرة لا يستلزم أن يكون السابق منها علة للمسبوق وسببا لوجوده وهذا بتفصيله ما قد سبق إليه الغزالي حين قال في تهافث الفلاسفه إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا بل كل شيئين ليس هذا وذاك ولا ذات هذا ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر ولا نسيه متضمن لنسي الآخر فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر مثل الري والشرب والشبع والأكل والاحتراف ولقاء النار والنور وطلوع الشمس والموت وحجز الرقبة والشفاء وشرب الدواء وإسهال البطن والتمال المسهل وهلم جرا إلى كل المشاهدات من المقترنات في الصب والنجوم والصناعات والحرب؟ وإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوي لا لكونه ضروريا في نفسه بل لتقدير وفي المقدور خلق الشبع دون الأكل وخلق الموت دون حز الرقبة وإدامة الحياة مع حز الرقبة وهلم جرا إلى جميع المقترنات ثم فصل القول في هذا على ثلاث مقامات من أدق ما كتب المفكرون في حقائق التعليم واتخاذ المصلحة قياسا للحقيقه للحقيقة مذهب عرض له ابن رشد قبل ويليام جيمز إن تكلم في, في ختام تهافت التهافت عن الشرائع وحقيقتها ولزومها وأن الجميع متفقون على أن مبادئ العمل يجب أن تؤخذ تقليدا إذ كان لا سبيل إلى البرهان على وجود العمل إلا بوجود الفضاء الحاصلة من الأعمال الخلقية والعملية